ف ق ل م ا س و ع ه ك النابلسي ن غفارا ر ي س ء عليكم مدرارا ويمددكم مدرارا أ م و ا و ب ن و ي ج ع للعلوم ك م جنات ج و ي ل أ ن ه ا ل ا ما ل ل ا م ي ه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 فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا فقال نوح ا ل رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا